جهم المؤمنون حق لهم درجات عز ربهم ونوفوت ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون